ADIMİ الصلاة alə الحəbib Muhamədi ADIMİ الصلاة alə الحəbib Muhamədi Fəqəbulu حتم بغير ترددين أعمالنا بين القبون ورندهان إلا الصلاة على الحبيب محمدين أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد ونداخل Ala ta bu ala qubat al khadra nal gal nal rayasi di khatur ali wa zara binna nal gal rayasi تي ونلمح محمد ام بامكر سنتيقي بالله ننورا يا سيدي يا صاحبا تحتيقي بالله يا سيدي يا صاحبا تحتيقي على القبات الخضراء نظر نظر يا سيدي خاطر علي والزهراء نظر نظر يا خاطر علي والزهراء الله محمد خطاب بي وانا لمذ محمد عمر ابن الخطاب بي بالله نظرا يا سيدي يا ملهم للصواب بي يا سيدي يا ملهم للصواب ونداخل على عتاب على القوبة الخضراء من لا نظر يا سيدي خاطر والزهراء من لا يا سيدي خاطر يا ابن العفاني ونلندح محمد عثمان ابن العفاني بالله نظرا يا سيدي يان جامعا قراني بالله يا سيدي يان جامعا Qumbeti l-khadra, nəzrə, nəzrə, قُرَّة عَيْنِي وَلَمْ يَحْمُ مُحَمَّدٌ عَلِي يَقُرَّة عَيْنِي بِالنَّظَرَا يَا يا وليدا سند طيني بالنورا يا سيدي يا وليدا سند طيني ونداخل على هتامو على القمبات الخضرا نغرا نضرا يا سيدي خاطر علي والز كشفت تجاب جماله حسنك جميع خصاله صلوا عليه وآله وزد وباري على رسول الله وآله الأطرار على رسول الله وصحبه الأخير